أن يعبدوا الله واتقوه وأطيرون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 آبانين. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرعت لهم إسرارا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 مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَمْشُونُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي اُتَّبَعُوا مَا صُنِّوا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَن كَرُمُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُّونَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُونَ وَدًّا وَلَا شِيعًا وَلَا يَغُثُّ وَيَعُوقُ وَنَسْرًا وَقَدَ أَظَلُّ كَثيرَ وَلَا كَجددِ الوَّالِمِينَ إِلَّا بَلَلَ مِنَا فَقِي آتِهٍ غُغْرقُ فَأُدِطْ إِلُ نَارَاق فَلَم يَجِدُ لَهُم مِن دُونلَّهِ أَم صارَ وَقَالَ مُوخِرُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَضْغَانِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا